إذاعة بريدة, بريدة تقدم الحمد لله الذي يقضي بالحق وبالقسط امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له عصي فستر واطيع فشكر واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ وبشر وانذر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واتبع شرعه وعليه صبر وسلم تسليما أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما بين يمين يمارسون الغلو في التقديس وشمال يسطرون سياسة الإسقاط والتدنيس ضاعت وسطية الاحترام والتقدير وما بين فئة شعارها فلان خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وفئة قائله عن نفس فلان هو شرنا وابن شرنا وظالمنا وابن ظالمنا ضاعت بين الفئتين فئة سطر منهجها شيخ الإسلام بقوله فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين وهذا في الذنوب المحققه واما ما اجتهدوا فيه فتاره يصيبون وتاره يخطئون فاذا اجتهدوا واصابوا فلهم اجران وان اجتهدوا واخطاوا فلهم اجر على اجتهادهم وخطاهم مغفور لهم واهل الضلال يجعلون الخطا والاثم متلازمين واهل العلم والايمان لا يعصمون ولا يؤذبون في عصرنا فئه ان لم تكن عندهم رقم مئة فانت صفر بلا مراه وضاعت بين الرقمين أرقام يمكن من خلالها الالتقاء فلا وسطيه ولا عدل ولا انصاف حلول ولا مراعاه للجوانب المضيئه انما هو النظر بعين البغض والجور والاجحاف لقد حفلت مجالس الناس ومنتدياتهم بمظاهر من النقد الهدام والحديث بمثالب الاحياء والاموات وصور من التجني المغلف بغلاف الغيره على الدين راينا الجرح بلا دليل فيتعرض البعض لجرح الاخرين من غير حجه ولا برهان وانما للتشفي وليصبح النقد مهنه لذلك المنتقل في نقد المخالفين راينا النقد والسب وقد اعتمد على حجج واهيه اما بدعوى التشفي ممن ظلم أو لعدم التثبت أو لعدم عدالة الناقل أو لأنه يهم في خبره أو تحميل الكلام وتمييع الدين كما سمعنا الجور والافك في رميهم بالخروج والتهامهم بالارهاب تجاوبا مع زيف الاعلام وزيفه سمعنا صورا من الخلل في التربيه على احترام الاخرين وتفهم وجهات نظرهم اذا قال راي عالم او داعيه قالوا ما انت عذروا للعلماء والدعاه وإن عاتبت مجاهدا وخالفته في راي من ارائه او عمل نسب اليه قالوا انت من خلله المجاهدين وان ظللت سنين عددا فسير على الحق الذي يوافقونه ثم خالفتهم يوما في مساله اجتهاديه رفعوا امامك شعار كفارات العشير ما راينا منك خيرا قط تلك المظاهر نتجت عن غيرة محموده في بدايتها لكنها قد تجر صاحبها ان لم يتحرز شيئا فشيئا حتى يقع في لحوم اخوانه ودعاته من حيث لا يشعر أو هي نتاج حسد او هوى او ثمره تقليد او ثمره تقليد وتعصب او افراز للتعالم الذي كثر في عصرنا أو سببها النفاق وكره الحق وسوء الظن مع بعد الأمة عن علمائها لقد عني ديننا عناية كبيرة بموقف المسلم من الأشخاص والهيئات والمؤسسات جرحا وتعديلا ولم يترك للعواطف الشخصية والحمية الجاهليه مكانا في الحكم على الناس حتى ولو اختلف معهم فأطمر لهم البغضاء أو أظهر لهم العداء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ومن الميثاق الذي واتق الله به الأمة المسلمة القوامة على البشرية بالعدل العدل المطلق الذي لا يميل ميزانه مع المودة أو اشخنآن ولا يتأثر بالقرابة أو المصلحة أو الهوى في حال من الأخوان العدل المنبثق من القيام لله وحده بمنجات من سائر المؤثرات والمنبثق من الشعور برقابه الله وعلمه بخفايا الصدور إن المسلم تحكمه في الكلام عن إخوانه ممن تربطهم به عقيدة واحدة ومنهج واحد تحكمه قواعد وأسس منطلقها كتاب الله وسنة رسوله يا أيها المتكلمون قبل أن تتكلموا وتحكموا على غيركم تذكروا كل بني آدم خطا فالخطأ صفه لازمة لا ينجو منها أحد من البشر ما عدد أنبياء ولو نجا منها أحد من الناس لنجا منها خير القرون صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المتكلمون تذكروا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فمن العدل والإنصاف أن يتثبت المسلم من كل خبر وظاهرة قبل الحكم عليها وإن من الظلم والاعتداء الحكم على أمر بمجرد الظنون والأوهام وقبل التثبت التامن ولا تقف ما ليس لك به علم فلا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين وما لم تتثبت من صحته من قول يقال ورواية تروى ومن ظاهرة تفسر او واقعة تعلل ومن حكم شرعي أو خضية اعتقادية وآيات الكتاب وأحاديث السنة تتضافر على تقرير هذا المنهج المتكامل فلا يقول لسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية ولا يحكم العقل حكما ولا يبرم الإنسان أمرا إلا وقد تتبت من كل جزئيه ومن كل ملابسه ومن كل نتيجة فلم يبق هناك شك ولا شبهة في صحتها قال ابن حجر رحمه الله ان التصدي لضبط الوقائع من الاقوال والافعال والرجال يلزمه التحري في النقل فلا يلزم إلا بما يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع وإن كان في الواقعه امر فادح في حق مستور فينبغي الا يبالغ في افشائه ويكتفى بالاشاره لا يكون وقعت منه فلتتتن ولذلك يحتاج المسلم ان يكون عارفا لمقادير الناس واحوالهم ومنازلهم فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع انتهى كلامه يا ايها المتكلمون قبل ان تتكلموا تذكروا اجتنموا كثيرا من الطن ان امر المسلم في الاصل قائم على السدع وحسن الظن به وفي حادثه الافك عندما قيل ما قيل بين الله سبحانه الموقف الصحيح الذي ينبغي لكل مسلم ان يقف فقال لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا يا ايها المتكلمون قبل ان تتكلموا فلا يغب عن ضمائركم قول الحق جل وعلا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وتذكروا تحذير الله لعباده ولا يغتب بعضكم بعضا لا تنسوا هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم لا يغب عن بالكم إن الرجل لا ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد منا بين المشرق والمغرب إن المسلم يخاف من الله عز وجل قبل أن يتكلم في إخوانه أو يحكم عليهم وعلى مقاصدهم إن المسلم الذي يحفظ قول الله ولا يغتب بعضكم بعضا ويسمع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ان دباءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا ان مسن من يذيب هذا لحني ان يكف لسانه عن الخوض في اعراض اخوانه المسلمين ويمسك لسانه عن التجريح لعلماء الامه ودعاتها وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد انسنتهم يا من تقع في نيبه اخوانك بحجه التقويم والاصلاح قبل أن تتكلم اسأل نفسك بصدق بصدق وتجرد ما هو الدافع الحقيقي لهذا الكلام أهو الإخلاص والنصح لله ولرسوله وللمسلمين أم هو الهوى والحسد والكراهيه تأمل في جوابك عند الله يوم يسالك عن قولك هذا وتذكر قول الحق واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه يا ايها المتكلمون هل نسيتم وانتم تتكلمون وتحكمون واذا قلتم فاعدلوا ان الكلام في الاخرين والحكم عليهم يجب ان يكون بعلم وعدل وانصاف يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنَّا تَعْدِلُوا قال شيخ الإسلام والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعذل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع المنصفون فقط, المنصفون فقط هم الذين يذكرون المرأة بما فيه من خير أو شر ولا يلخزونهم حقه ولو كان الموصوف مخالفا لهم في الدين والاعتقاد او في المذهب والانتماء، فكيف اذا كان من اخواننا وعلمائنا ممن لا نتهمهم في عقيدتهم وسلوكهم قال الذهبي رحمه الله ونحب السنة واهلها ونحب العالم على ما فيه من الاتباع وصفات حميده ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائر وإنما العبرة بكثرة المحاسن وقال ابن خيم رحمه الله فلو كان كل من أخطأ وغلط غدر ترك جنة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها وهكذا منهج القرآن وهكذا منهج القرآن والسنة فكتاب الله ينصف اهل الكتاب ومن اهل الكتاب من انتمنه وبقنطار يؤدي اليك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينصف حاضبا وقد افشى سرا من اسرار الدوله فيقول لعمر اليس من اهل بدر لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم إن الكلام في الاخرين بدون علم ولا عدل بل بظلم وهوى ذلك سبب لكثير من التفرق في القلوب وحدوث الشحناء والحسد والتباغض بل سبب الفشل وذهاب وحده الصف وقوته يا ايها المسلمون ان من العدل في الاحكام في إن من العدل في احكام العدل في المفاضله والتفضيل بين الناس على وجهين مطلق ومقيد فالمطلق اساسه التقوى وقوة الايمان ولنا الطاهر والله يتولى السرائر والتفضيل المقيد حسب قيده فالناس يتفاضلون في أمور ومواهب وقدرات والتفضيل المطلق في كل الامور يصعب الحكم به في كثير منها بلا تفصيل لان التفضيل بدون تفصيل لا يستقيم ورب صفة هي كمال لشخص وليست كمالا لغيره بل كمال غيره بسواها فكمال خالد بشجاعته وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه وكمال ابيده بزهده وورعه وتفضيل الانواع على الانواع اسهل من تفضيل الاشخاص على الأشخاص وابعد من الهوى والمرض يا ايها المتكلمون تذكروا عند كلامكم واحكامكم فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا كلنا نؤمن ان الحق معصوم وثابت وأما الرجال فاعراض زائلون يقاسون بالحق ولا يقاس الحق بهم وكثير منا يعلم ويردد قول مالك رحمه الله يؤخذ من قول كل أحد ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم فأين واقعنا مما نؤمن به وأين ممارستنا مما نعلم لنتامل في أنفسنا ما هو محور الولاء فيها أهو الرجل أم الحق وماذا نفعل حين تقدم لنا فكرة الرجل الذي نحبه تحت اسم الرجل الذي نكرهه الا يدفعنا ذلك الى رفضها ربما دون النظر فيها وهل يسهل علينا أن نرى الرجل الذي نحبه يخطئ او نصف رايه بانه خطا ولنتامل في واقعنا ما الروح التي تسيطر على عملنا الاسلامي اليست روح القائد الملهم الوحيد الذي يصنع المعجزات ولا نتصور بقاء العمل مع غيابه هل نتصور إمكانية ذنهيته عن العمل أو نتصور وفاته أم أننا نربط بينه وبين العمل ربطا مصيريا مهما كانت أعماله وتصرفاته إن واقعنا يؤكد أننا نسنف عمليا ما نرفضه نظريا من شعارات كقولهم المريد أمام شيخه كالميت بين مغسله وكقولهم من قال لشيخه لما فلن يفلح أبدا بل إن بعضنا قد ينحدر إلى درك صحي فيكون شعارهم في العمل وافق أو نافق أو خالق ولا شك أن هذا خطا تجب التوبه من فالرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنه وهو من الاسلام واهله بمكان قد تكون منه الهفه والجله هو فيها معذور بل ومجور الاجتهاد فلا يجوز ان فيها ولا يجوز أن تُعذر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين بل نجلهم ونحترمه وندعو له وننتفع بعلمه هذه هي ميزة أهل السنة والجماعة دون غيرهم إن انتسابهم وانتماءهم للكتاب والسنة ومتبوعهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وأما الرجال عندهم فأجلناه على الحق فما وافق من كلامهم الحق أخذوا به وما لا فلا إن المقصود بذلك هو التعلق المرضي بالأشخاص إن المقصود بذلك هو التعلق المرضي بالأشخاص الذي لا يستقيم معهم حال ولا يرجى له مآل وليس القصد تجريح العلماء أو انتقاصهم بل المطلوب المتابعة والمحبة للعلماء العاملين والدعاه المخلصين والاستفادة من تجربتهم واحترامهم وتوقيرهم وثمت فرق بين التقدير والتخليص والهدف أن نعرف جميعا أن الحق حق دائما وأما الشخص فيك فيمكن ان يكون محقا أو مبطلا وهذا هو الموقف السليم بين الحق والرجل والحق وإن كان قوياً بذاته فلابد من أشخاص يحملونه فإن سالت كيف نعرف هؤلاء من أولئك حتى نستفيد من الدعاه العاملين فأقول لك من ثمراتهم تعرفهم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون فمن قواعد الكلام والحكم على الآخرين أن ننشغل باخطائنا نحن عن اخطاء غيرنا قال ابن قتيبة رحمه الله قد استثلت على تدرة عيوبك بما تكثر من عيب الناس لأن الطالب للعيوب إنما يطلبها بمقدار ما فيه منها والمبالغة والتهويل في نقد الغير غفلة عن عيب النفس ومن تلك القواعد عدم التهويل في الأمور الخلافية التي يسوه فيها الاجتهاد فقد تقول الأمور التي ينتقد عليها بعض الدعاة او العلماء أمور الاجتهادية يسوه فيها الخلاف وقد يكون الخلاف فيها قد حصل عند السلف فيأتي بعضهم مهولا أن فلانا قد خالف في المسألة الفلانية وأن هذا خلل في المنهج وانحراف عنه وليس الأمر كذلك فلا ينبغي أن تجرنا الخصومة إلى هذا الحد محل القضايا وعلاجها ليس بالفضح والتشهير وإنما بالربة الصادقة في الإصلاح والصدق في التناصح. واخيرا وقبل أن نعاتب الآخرين ونفري في أعراض المسلمين ونحمل أنفسنا رذب التجريح والتلطخ بالغيبه وسوء الظن ينبغي أن نضع أنفسنا مكان اخواننا فكم من ناس كانوا يذمون فلانا لأنه لم يفعل كذا ويتهمون فلانا لانه فعل كذا فلما وصلوا إلى ما وصل إليه فلما وصلوا الى ما وصل اليه فلان وفلان فعلوا اسوا مما فعلوا افليس لنا ذنوب مثل ما للمجروحين نخشى ان تهلكنا ان لم يرحمنا ربنا فمن الذي يجعلنا برجاء المغفره يحق منهم افلا نتذكر قول معاويه رضي الله عنه للمسور بن بحرمه رضي الله عنه لا ابرز من الدم فهل تعدل لنا يا مسرمان من الاصلاح فان الحسنه بعشيا بانها ان تعد الذنوب ما تفرق الاحسان عندما يمارس الواحد منا هذا الصوره التربويه في عتابه للناس ومعالجه اخطائهم الحاصله بحكم القطع وتغليب الهوى لا تلك الاخطاء الواقعه لا الاخطاء الواقعه اصرارا ومكابره وعناده عندما نمارس هذا الاسلوب فان الوئام والالفه ستحل محل الحرفه والشحناء وهو اسلوب ينفع مع مختلف طبقات الناس وشرائحهم لو اننا طبقنا هذا الاسلوب في معالجة الخطا ووضع الناقد نفسه مكان صاحب الخطا وبحث عن الملامسات التي احاطت به في خطئه لتطامن الناقد وعذر صاحب الخطا إن وجد له عذرا أو أنه يضع خطاه في حجمه الطبيعي من غير تضخيم ولا تهويل ولا يعني هذا تمرير الاخطاء وتبريرها وإنما يعني معالجتها معالجة عادلة تضع الخطا في مكانها الطبيعي ولا تنسى حسنات المخطر كما لا ينسى الناقض أن عليه ذنوبا كما على غيره والسعيد من لم تشغله عيوب الناس عن عيوب نفسه إن على كل مسلم أراد الحكم على غيره بدافع شرعي أن يراعي هذه المعالم فيتقي الله في نقده والفاضل ويخلص النيه لله ويتجرد عن الهوى وخضوض النفس وأن أننا جميعا بين يدي لله مبغون ومحاسبون والله حكم عدل وسينزي كل عامل بما عمل فنسنا بموكلين بخلق الله نسب هذا ومجرم هذا ونتذكر مقوله الحسن المصري رحمه الله لرجل سمعه يسب الحجاج بعد وفاته فقال له يا ابن اخي قد مضى الحجاج الى ربه وانك حين تقدم على الله ستجد أن احقر ذنب ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك من اعظم ذنب اجترحه الحجاج ولكل منكما يومين ذي شأن يغنيه واعلم يا ابن أخي أن الله عز وجل سوف يقتص من الحجاج وعلم يا ابن أخي أن الله عز وجل سوف يقتص من الحجاج لمن ظلمهم كما سيقتص للحجاج ممن ظلموه فلا تشغلن نفسك بعد اليوم بسب احد فمن سلك هذا السبيل فيرجى له الصواب والسداد وعدم التبعه يوم القيامة بما يقول ومن أخل بشيء مما سبب فقد وقف على حفرة من حفر النار فلينظر موضع قدمه ان تزل وهو لا يشعر ولا حول ولا قوة إلا بالله إننا من خلال هذه المعالم لا ندعو إلى السكوت عن اخطاء الدعاه والرعاه وأفعالهم ولكن بطرح هذه الهاتف يحاط بسياج من الادب والتثبت والعدل بعيدا عن الانفين والقال والانفعالات والمهاترات فما أحرانا بأن نتربى على هذه المعالم ونربي عليها اجيالنا وشبابنا قبل ان نستيقظ يوما فنجدنا امه مشتته يلعن بعضها بعضا ونجدنا بلا مرجعيه شرعيه ولا قياده علميه فيتخذ الناس روسا جهانا وتنشر تصرفات هوجاء نساله تعالى ان يجعل العدل لنا ميزانا والحق لنا قربانا وان يخلصنا من حقوق العباد انه الهادي الى سواء الرشاد اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرساله واتت ونصح الامانه ونصحهم وجاهل بالله حق جهاده ورض اللهم عَنْ صحابته اجمعين وعمنا معهم بعفوك وَرَحْمَتِكَ يَا ارحم الراحمين اللهم انزل الاسلام منصور المسلمين وادل الشرك والمنافقين والمشركين والنفاق والمنافقين وانصر عبادك المجاهدين ومكنهم من رقاب الكافرين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة امورنا اللهم اجعل واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا اللهم ارحمنا أمات من أمرائنا وعلمائنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وآخواتنا اللهم ارحمهم اجمعين اللهم اجعلهم في قبورهم من المنعمين وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم يا فارج الهم فارج عن إخواننا من الصالحين والمصلحين اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا اللهم انسى عليهم السكينة والتباك واجمعهم بأهلهم وإحبابهم عاجل غير عاجل يا رب العالمين اللهم بارك لي خالما عنهم يا ذا اللهم يا فارج فرباك يا مغيث لهفات يا قاضي الحاجات يا من لا تضعف قوته ولا يا رطيف بعباك انطف في إخواننا المستضعفين من أهل السنة على أرض الشام اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا اللهم احقن دماءهم اللهم استر عوراتهم وامن روعاتهم اللهم احفظ عليهم أمنهم وإيمانهم وأعراضهم اللهم ارحم ضعافهم اللهم ارحم نساءهم واطفالهم وشبابهم وشيبهم, وشيبهم اللهم فاجعلهم ما هم فيه يا ذا الجلال والاكرام اللهم انتصر لهم ممن من ظلمهم اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم اللهم كف عنهم باس الذين كفروا يا من هو اشد باس واشد تنكيلا اللهم يا قهار يا جبار انتقم من طاغيتهم وجنوده وحلفائه <تصفيق> اللهم اشد عليهم وفاتك وارفع عنهم عافيتك واحلل عليهم نقمتك اللهم ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل اللهم اذلهم من العذاب اضعاف ما ذاقوا اخواننا اللهم ارنا فيهم ما يسرنا اللهم اشف صدورنا منهم اللهم اشف صدورنا منهم اللهم اشف صدورنا منهم اللهم اعط العلم الجهاد وقمعها على الكفر والزيغ والفساد وانشر رحمتك على البلاد يا من له الدنيا والآخرة واليه معاك اللهم اجمع شملنا ووحد على الحق صفنا واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين